وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ ثُمَّ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لَجَهَنَّمَ مَحْطَفًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طريقة لا أسقينهم ما أن غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاب صعدة.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 119. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا 110. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 111. إلا بلاغا من الله ورسالاته 112. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى فَانْسَنَّا لَمُنَّ مَنْ أَضْعَفُ ناصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا